Zyadzakr من يَخْشَى ويتجنبها hałlę الذي znał nary الكبرى ثُمَّ لَا يموت فِيهَا وَلَا يحيا قد się من تزكى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 لا تسمع فيها لاغيه فيها عين جاريه فيها سرر مرفوعه واكواب موضوعه ونمارق مصفوفه وزرابي مبثوفه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 فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد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 جَمَّ كَلَّ إِذَا دَكَّتِ الْأَرْضُ دَكَّ دَكَّ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلِكُ صَفَّ صَفَّ وَجِئَ يَوْمَ W았�on czytLee, że ludziom nie sangat ber�� Upper Gremo ounce o którym wymieniony się, jest odweŞ, że odpowiadaTalklem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 بسم الله الرحمن الرحيم rahim Nie بهذا البلد w tym balad Nie mam wierzyć balad tym kraju Nie mam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 وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقَدْ حَمَلَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذا مقربة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 عليهم نار مؤصده بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها Wal وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها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 ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل tocząc يغشى والنهار tym تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن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 فَسَنُيَسْرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لِلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لِلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَذْرَتُكُمْ نَارًا تَنْظَرْ لَا يَصْلَى للاشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها نبها الذي يؤتي ما له يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزى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 وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآواه ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغناه فَأَمَّلْ يَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرُ وَأَمَّ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِثْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما على العسر يسر إنما Yusra العسر Pani przewodnicząca! Panie komisarzu! Panie komisarzu! Panie komisarzu! Panie komisarzu! Sini komisarzu! Panie komisarzu! Panie Sanafi to zadania, ثُمَّ to أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ zadania, مَمْنُونٍ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ Aleyssallahu bi'ahkam al-hakimin. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Iqra' bismi Rabbi kal-ladhi khalqa. Khalqa al min alaq. Iqra' wa akram الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى czy الذي ينهى عبدا zaskoczył? صلى gdy zaskoczył? كان على الهدى był na بالتقوى Czy o كذب وتولى Czy يعلم że الله يرى كلا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 كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم